كَانَ كِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبَّ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 تبي لي ولا تبذير تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ مُبْتِغَاءً رَحْمَةً مِن رَب بِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا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 قال ما يشاء و يقدر إن هو كان بعباده وَلَا تقتلوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْ لَكِنْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا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 أفعصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما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 تالقرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أني قهوه وفي آذانهم قراء، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولاه على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إنت بیون ایلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لکا الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا